di ma di ma lion أم يقولون <تصفيق> wa <laughs> очку وصنا الفور الكبير I am No Father, فسوف تعدهم من Fo on I'm mendapatkan uh